فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس عباد الله يقول الله تبارك وتعالى فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك الايه قال معاذ بن جبل رحمه الله تعالى عليكم بالعلم فإن طلبه عباده وتعلمه لله حسنه، وبذله لأهله قربه، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه، والبحث عنه جهاد، ومذاكرته التسبيح عباد الله، الله سبحانه وتعالى أجزكم زي يومهم وإلم، نومهم ومإسلام كتلاسميشنا كتفتا علم يكم تنبوى الله سبحانه وتعالى سيما، فعلم انه لا اله الا الله تمبويا قوه ابانا مولا باسعك يبتوك حق يسبق الله سبحانه وتعالى اي ان خطابكم تومه صلى الله عليه وسلم وكمامبيه واستغفر لذنبك كشاتك مسامعك ما ذنبك الله جبل الله تعالى يلزم شن العلم فان طلبه عباده حقيقه كوتفت العلم ني عباده وتعلمه لله حسنه كيشا كوتفت العلم كاجليا الله سبحانه وتعالى للثواب وبذله لأهله قربة كيشا كفنديشه watu wako kisha kumfundisha yule ambaye kwamba atamboe elimu ibada Allah ni sadaqa kwa Allah Subhanahu wa ta'ala wal bahth anhu jihad kisha bahth kwa elimu ibada Allah ni jihad wa mudhakaratuhu at tasbih kisha kufanya mwaraja wa elimu ibada Allah ni kumtabi Allah Subhanahu wa ta'ala ibada Allah قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اول الالباب الله سبحانه وتعالى منع المساواه بين العالم والجاهل وقال الله قل هل يستوي الذين يعلمون اسمع ج وتكون سواء بينما كما نتعب الدنيا الله سبحانه وتعالى والذين لا يعلمون na yule ambaye kwamba atambui dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hii haezi kuwa sawa ile ambayo kama atambui dini ya Allah كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم <تأمل <تأمل> كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي نميجن ناية عن سؤالي لكن حجة سومة حديث سامتمي صلى الله عليه وسلم ولا حجة تعمبوا في بامتمي صلى الله عليه وسلم أليب سؤالي هاو أتووي لجيوتك وساوك تكدرج عباد الله جاءب لله يولا باقامنا تعمبوا امتمي صلى الله عليه وسلم نعم سومة عباده الصلاة يولندي تكوانا أنا تحقيقي نقول تكليس عبادك الله سبحانه وتعالى كينيمن إلا باقام بجة أمودن الله سبحانه وتعالى عباد الله إليم عباد الله كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة إليم عباد الله لكم تنبوى الله سبحانه وتعالى na kumtambua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kusoma na kuitambua dini ya Uislamu kwa dalili ibada Allah dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hayenda sipokwa kwa dalili katika Qur'an na Sunnah ibada في بهمتو أتفانها اسبوقوا كما جسوم حديثة صلى الله عليه وسلم في بهمتو صلى الله عليه وسلم يفاني عبادة كشاً داو تكلسة يوم اسلام عبادة الله ومن فضائل التعلم وتفقه في الدين أنه سبب لدخول الجنة عبادة الله كشا عبادة الله كتك فضل زائلم نكتبوها ديني الله سبحانه وتعالى ننجيا بيكيام بيكوام بنييبسي فسلام عك تكيب الله سبحانه وتعالى عبااد الله قال النبي يصلن الله عليه وسلم من سلك طريق جنس فيه غلم صحل الله له به طريق إلى الجن إعباد اللهتم الله عليه وسلمصيب وك تشكنج إبا الله كنجه أنا تم أن تك تمب الله سبحانه وتعالى باس الله سبحانه هووتعالى تمف ككبييب إبااد الله. إن فضلا قوبا كتكاسيس وإسلام عباد الله كتتهدي كيسومة دنيا الله سبحانه وتعالى إلي تفكوه إلي تباتي جاني بسكونا كتكاببه الله سبحانه وتعالى عباد الله ومن فضائر التعلمي والتفقه في الدين عباد الله حقيقة يفضل زيلير لقد فنسى دنيا الله سبحانه وتعالى أنه إرث الأنبياء هي علم عباد الله الميراث يمِتوم محمد صلى الله عليه وسلم قلati.. او ميراث يمِتوم عباد الله عن أبي الدردار رضي الله عنه قال قال نبي صلى الله عليه وسلم إن, إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمة وَإِنَّمَا وَرَّثُ الْعِلْمُ عباد الله بسينًا عخبة، عُلَمَا لم يورثوا دينارا ولا درهما Wote ambao kwa umetambua dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hawapurithi dinar wala dirhama wala dirhama ibadallah wa inma warathul ilm ibadallah lakini wa merithi ilmu ibadallah kwa hivyo muislam ambaye kwa atajilasimisha na kutambua ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aeleweo yakuwa ameshikamana njia au ameshikamana na wasii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ibadallah na ibadallah Jambo la kutafuta ibada Allah ni jambo katika kila muislamu anaoma na kila muislamu ibada Allah Allah Allah ibada Allah katika ibada zote ambazo kama nasitekeleza kwa Allah Subhanahu wa Taala basi jitahidi uko umetambua dini ya Allah Subhanahu wa Taala vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam afundisha ibada Allah kwa sababu yule ambaye kwamba ibada kinyume na Mtume sallallahu alayhi wasallam basimakosan denyakini mingisana kuluka mazuri ibada Allah fipum islamu utakubali kufanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala basina kusoma ibada Allah ilimu diyo chanzu jamu anadamu kuilewa dini Allah subhanahu wa ta'ala ibada Allah ibada Allah fadla za ilimu mingisana ibada Allah nadalilin ingisana katika qur'an wa sunnah katika daliliza ki ibada Allah insababu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakutakia اسلام ya الله ibadallah qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man yuridu llahu bihi khairan yufaqih fi ad-din ibadallah mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallam ase yunaambaa kwamba allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khair basi allah subhanahu wa ta'ala atamfahamishe duniani yako ibadallah katika hizi sana ambazo kwamba zimejazana bidaa na rafath ambazo kwamba watu wanatekeleza ibada wasema kumsumba mtume Muhammad sallallahu الله wasallam na kutambua vipi Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ibada zifanywe ibada Allah na hivi ndivyo watu wanaingia katika bidaa ibada Allah na katika shirk bila kutambua dini ya Allah subhanahu wa عباد الله تُكِيند ليَا وصداج فضل زهليم الله سبحانه وتعالى سيما شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقصة الآية عباد الله الله سبحانه وتعالى أكي لزا ومهيم ونفضل زهليم كتاب جاك عباد الله سيما شهد الله الله سبحانه وتعالى مشهد ليَا قوة أنه شهد الله انه لا اله الا هو لا يستحق العباده الا هو عباد الله الله سبحانه وتعالى وشهود ليهakuwa hapana aba sayko amjoka الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala ibadallah wal malaika kisha Allah subhanahu wa ta'ala yaeni fadhila ya watu ambao kwamba wanitambua dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala ameambatanisha shahada yake na shahada ya malaika na shahada ya watu ambao kwamba umetambua elimu ya Allah Subhanahu wa ta'ala لَكُمْ تَنْبُؤَمْتُمَ مُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم عباد الله معاذ بن جبل رحمه الله تعالى سيما العلماء أرحموا الناس بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم وقيل له كيف ذلك يا قال لأن آبائهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا والعلماء يحفظونهم من نار الآخر عباد الله الله سبحانه وتعالى alezozungumzia muhimu wafadhila na kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ma'ad bin jabal akasema ulama ni wanaonea huruma sana waje wa Allah subhanahu wa ta'ala alulama arhamu an-nas bi ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abaihim wa ummahatihim ulama ni akauliza vipi e maali akasema li anabae maumahatim yahfazunahum min nar ad-dunya wa sababu azwajo wanamazao wana wahfadhina moto kutoka na hii dunia ibadallah wal ulama utafuta elimu kwa ajili ya kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala usiku bali umri unaenda wewe unakuwa mkubwa lakini elimu ibada Allah haina ukubwa wala udogo mbele na Allah Subhanahu الله سبحانه وتعالى عندما نakuuliza siku ya kiama ibada Allah vipi umeutumia wakati wako vipi umeutumia umri wako kama hauja soma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala basi ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا